الابتداء مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدا والثاني فاعل نغن في أسار ذاني وقسوك استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد وثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى طبقا استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذا رفع خبر بالمبتداء والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والايادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقتله وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستكن وابرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز لابتداب النكرة ما لم تفدك عند زيد النمره وهل فتنفكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورقبة في الخير خير وعمل يزين وليقسم لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إذ لا ضررا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 كذا اذا عاد عليهم مؤمر مما به عنه مبينا يخبروا كذا اذا يستوجب التصديرا كاين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم قد ابدا كما لنا الا اتباع احمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما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 كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا